يقرأ عليكم عمر المساطي يقول ظهور النفاق والمنافقين في المدينة لم يكن في مكة نفاق لأن المسلمين كانوا ضعافا وكان كل من يدخل في الإسلام يتعرض للخطر والضرر فلا يدخل فيه إلا من صدق عزمه وقوي إيمانه وجازف بحياته ومستقبله فلما انتقل رسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقض بها هو وأصحابه وبعد الهزيمة الساحقة التي تعرض لها كفار قريش في غزوة بدرد الكبرى بلأت ظاهرة النفاق تظهر فدخلوا في الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر والحقد والكيد في قلوبهم للإسلام وأهله وكان زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان قومه قد نظموا له الخارزة ليتوجوه ملكا عليهم قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كما ذكرنا ذلك أخرج الإمام البخاري في صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدت الأوثان هذا أمر قد توجه فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا يقول الله تعالى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 أخرج الإمام مسلم في صحيحه يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشات العائرة بين الغانمين تعيروا إلى هذه مرة وإلى هذه مرة قال الشيخ أبو الحسن الندوي وعاد الإسلام كل من كان في قلبه مرض وفي سيادة طمع وضغ عن بهذا الدين الزاحف الذي هدم كل ما بناه ونقض كل ما أبرمه وجعل المدينة شأنا غير الشأني ومن المهاجرين والأنصار أمة واحدة ألف بين قلوبهم وبذلت نفوسها دون الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمت محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج فامتلأت قلوب هؤلاء المنافقين غيظا وحسدا فصاروا يكيدون الإسلام وتربصون به الدوائر ويقلبون له الأمور وتكونت في المدينة جبهة معادية متسربة في المجتمع الإسلامي وكان على المسلمين أن يكونوا منها على حذر دائما فقد تكون أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الأعداء المهاجرين ومن هنا زاخر القرآن بذكرهم وإزاحة ستار عنهم وكان لهم مع الإسلام وللإسلام معهم شأن غزوة بني قينقاع حدثت غزوة بني قينقاع يوم, يوم السبت للنص من شوال من السنة الثانية للهجرة وكان بنوقي قاع من أشجع يهود وكانوا صاغة وكان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد كما ذكرنا فيما مضى من أمر الصحيفه التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من سكن المدينة فلما كانت وقعت بدل أظهروا البغي والحسد ونبدوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج ابن إسحاق في السيرة وأو داود في سننه بسند حسن بالشواهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قين قاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا فقال يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا فأنزل الله تعالى في ذلك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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبطار كان ما أجاب به بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإعلان السافر بالحرب وزاد يهود بني قينقاع جرأة فقلما لبثوا أن اثاروا في المدينة قلقا واضطرابا فقد روى ابن إسحاق في السيرة بسند ضعيف عن ابي عون قال أن مرأة من العرب قدمت, قدمت بجلب لها فبعتوا في سوق بني غينقع وجلست إلى صائغ فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فابت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافله فلما قامت إن عورتها فضحكوا بها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان الصائغ يهودية فشدت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلمي المسلمين على اليهود فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع حصار بني قينقاع ثم جلاءهم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهود بني قينقاع نقضوا العهد والميثاق وتوسعوا في استفزازهم سار إليهم واستخلف على المدينة أبا لبابه بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه ودفع اللواء إلى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان لواء أبيض، فلما رأوا المسلمين تحصنوا في حصونهم فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الحصار ودام الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة حتى قدف الله الرعب في قلوبهم، فنظروا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا فحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله بدوره النفاقي فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم فقال يا محمد أحسن في موالية، وكان بن قاع حلفاء الخزرج فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحسن في موالية فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فأدخل ابن سرول يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا ثم قال ويحك أرسلني قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالية أربعمائة حاسر وثلاثمائة عن قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غدات واحدة إني والله امرؤ أخشى الدوائر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلوا من المدينة بذراجيهم ونسائهم وأمهلهم ثلاثة أيام ووكل بإخراجهم منها عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فأخذهم عبادة رضي الله عنه بالرحيل والإجلاء وطلبوا التنفس فقال لهم عبادة ولا ساعة من النهار لكم ثلاث لا أزيدكم عليها هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت أنا ما نفستكم فلما مضى ثلاث خرج في اثاري حتى سلكوا إلى الشام وبلغ خلف ذباب وبلغ خلف ذباب ثم رجع روى الشيخان في صيحيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن يهود بن النضير وقريضة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حربت قريضة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم النساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قين وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة وغنم المسلمون ما كان لهم من مال ولم تكن لهم أرضون ولا مزارع إنما كانوا صاغة ووجدوا في حصونهم آلة الصياغة وسلاحا كثيرا فقسمت الغنائم بين الصحابة بعد إخراج الخمص للرسول صلى الله عليه وسلم وكان الذي ولي قبض أموالهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه غزوة السويقة وفي الخامس من ذي الحجة من السنة الثانية الهجرة حدثت غزوة السويق لما رجع أبو سفيان إلى مكة ورجع فل قريش من بدر نذر أبو سفيان الا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم ويثأر لأصحابه فخرج في مئتي راكب من قريش ليبر بيمينه ووصل إلى أطراف المدينة ليلى ولجأ إلى بني النضير فاتى حيية بن اخطب فضرب عليه بابه أن يفتح له بابه وغافه فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بن النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم فاستأذن عليه فأذن له فضيفه وسقه خمرا وأخبره من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية من المدينة يقال لها العريض فحرقوا في أصوار من نخر بها ووجدوا رجلا من الأنصار وحليف له في حرث لهما فقتلوهما ثم ولوا مدبرين خروج الرسول صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في أثرهم يطلبهم في مائتين من المهاجرين والأنصار واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه فجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون جورب السويق يلقون جرب السويق وهي عامة أزوادهم يتخففون منها للنجاء حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرقرة الكدري ثم انصرف راجعا إلى المدينة وقد فاته أبو سفيان وأصحابه وكانت غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أيام فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة قال نعم قالت مهشام وإنما سميت غزوة السويق لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السويق فرجع المسلمون بسويق كثير أول أضحى رآه المسلمون قال الإمام بن جرير الطبري في تاريخه وبعد أن انصلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حضرة الأضحى وكان أول أضحى رآه المسلمون فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى وأهل اليسر من أصحابه يوم العاشر من ذي الحجة وخرج بالناس إلى المصلى فصلى بهم فذلك أول صلاة أضحى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بالمدينة بالمصلى وذبح فيه بيده الشريفة شاتين وقيل شاه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الأضحية وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي فإنه لم يكن يدعو الأضحية وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء وإنما هو لحم قدمه لأهله هذا الذي دلت عليه سنته وهديه صلى الله عليه وسلم أخرج الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقامين أملحين وكان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على ما قدمه فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد استحباب مباشرة المضحي الذبح بنفسه اثنان وفيه مشروعية التسمية عند الذبح ثلاثة وفيه استحباب التكبير مع التسمية أرمع وفيه استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أثر على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل يوم العشر فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الاضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب وفاة عثمان بن مرعون رضي الله عنه وفي ذي الحجة من السنة الثانية الهجرة توفي عثمان بن مرعون رضي الله عنه وكان رضي الله عنه من سادة المهاجرين ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصل عليهم أسلم رضي الله عنه أول الإسلام قال ابن إسحاق أسلم عثمان بن مطوين بعد ثلاثة عشر رجلا وهجر إلى الحبشة هو وابنه السائب والهجرة الأولى مع جماعة من المسلمين فبلغهم وهم في الحبشة أن قريشا أسلمت فعادوا ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وكان رضي الله عنه متشد الناس اجتهادا في العبادة يصوم النهار ويقوم الليل واجتنب المباحات ويعتزل النساء واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل والاختصاء فنهاه عن ذلك أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سالم بن أبي رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا قال الحافظ الفتح والحكمة في منعهم من الاختصاء يراد تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار وهو خلاف المقصود من البعتة المحمدية حديث ضعيف أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه فضيلة لعثمان بن مضعون روى أبو داود في سننه بسند حسن عن المطالب وهو ابن عبد الله بن حمطم قال لما مات عثمان بن وضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه قال كثير قال المطالب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفل من مات من أهلي. عين جارية لعثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أم العلاء رضي الله عنها قالت رأيت لعثمان في النوم عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ذاك عمله يجري له قال الحافظ في الفتح وقوله صلى الله عليه وسلم ذاك عمله يجري له قيل يحتمل أنه كان لعثمان رضي الله عنه شيء عمله بقي له ثوابه جاريا كالصدقة وقد كان عثمان بن وضعوني رضي الله عنه من الأغنياء فلا يبعد أن تكون له صدقة استغرقت بعد موته فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسند حسن لغيره عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت امرأة عثمان بن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة فقلنا لها ما لك فما في قريش أغنى من بعلك قالت ما لنا منه شيء أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم ويحتمل أن يراد بعمل عثمان بن مضعون رضي الله عنه مرابطته في جهاد أعداء الله فانه ممن يذري له عمله كما ثبت في السنن بسند صحيح من حديث فضاله بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه يدم عمله الى يوم القيامه ويامن فتنه القبر وله شاهد عند مسلم في الصحيح والنسائي من حديث سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإنما ما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه ومن الفتان فليحمل حال عثمان بن مضعون رضي الله عنه على ذلك ويزور الإشكاء من أصله دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه ودفن رضي الله عنه في البقيع وهو أول من دفن في من المهاجرين السنة الثالثة للهجرة غزوة بني سليم أو قرقرة القدر وفي منتصف المحرم من السنة الثالثة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مئتين من أصحابه وذلك عندما بلغه أن جمعا من بني سليم وغطفانة جمعت بقرقرة القدر وهو ماء لبني سليم واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفوطة الغفاري رضي الله عنه او ابن أم مكتوم ودفع لواءه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برى قارة الكدري فأقام عليه ثلاث ليال فلم يلقى أحدا من بني سليم وغطفان فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من أصحابه في أعلى الوادي واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي فوجد رعاء فيهم غلام يقال له يسار فسأله على الناس فقال لا علم لي بهم إنما أودد لخمس وهذا يوم ربعي والناس قد ارتفعوا إلى المياه ونحن عزاب في النعم فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظافر بالنعم فانحدر به إلى المدينة وكانت النعم خمسمائة بعير فأخرج خمسه وقسم أربعة أخماسه على المسلمين فأصاب كل رجل منهم بعيرين وصار يسار في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة غزوة ذي أمر أو غطفان وفي المحرم من السنة الثالثة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعمائة وخمسين رجلا وهي أكبر حملات عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه وذلك عندما جاءه الخبر من عيونه أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة ابن محارب تجمعوا بذي أمر في نجد يريدون الإغارة على أطراف المدينة فلما سمعوا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم هربوا إلى رؤوس الجبال قصة دعثور بن الحارث. سار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ما أن يقار له ذو أمره فعسكر به وأصابهم مطر كثير فابتل يبر الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجفى وذارك بمراه من المشركين واشتغل المسلمون بشؤونهم فبعث المشركون رجلا شجاعا منهم يقال له دعثور بن الحارث لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم فما شعر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم على رأسه بالسيف مشهورا فقال من يمنعك مني يا محمد؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله ودفع جبريل عليه السلام في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له من يمنعك مني قال لا أحد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وان لا أكثر عليك جمعا أبدا فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه فلما رجع إلى اصحابه قالوا ويلك ما لك فقال نظرت إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه مالك وشهدت أن محمد رسول الله والله لا اكثر عليه جمع وجعل يدعو قومه الى الإسلام ونزل فيه ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يثقوا اليكم اذ فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قصه اخرى شبيهه بقصه دعثور قلت وقع في الصحيحين قصه شبيهه بقصه دعثور بن الحارث ولكن بغير سياق أهل السيار والمغازي وفي غير هذه الغزوة وبغير اسمه هذا بل اسمه غور ثمن الحارث وأنه لم يسلم وسيأتي بيان ذلك في غزوة ذات الرقاع إن شاء الله قال البيهقي في الدلائل وسيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه فلعلهما قصتان والله أعلم وقال الحافظ ابن كثير إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعا لأن ذلك الرجل اسمه غورث بن حارث ولم يسلم بل استمر على دينه ولم يكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله والله عالم مقتل كعب بن الأشرف كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود عدوة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان أبوه عربيا من قبيلة الطيء من بني نبحان. وكان أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني النظير فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت أب الحقيق فولدت له كعبا وكان طويلا جسيما وكان شاعرا مجيدا ساد يهود الحجاز بكثرة ماله فكان يعطي أحبار يهود ويصلهم وكان حصمه شرقية جنوب المدينة في خلفيات, في خلفيات ديار بني النظير وكان من عدوته أنه لما بلغه خبر انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر قال أحق هذا؟ هؤلاء أشرف العرب وملوك الناس والله لأن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير له من ظهرها فلما تأكد لديه الخبر انبعث عدو الله يهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم ويحرض عليهم ولم يرضى بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فبكى قتلاهم في بدر وحرضهم على قتال المسلمين فنزل المكة على المطلع بن أبي وداعة السهمي فأنزله وأكرمه وجعل ينشد الأشعاط ويحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أخرج ابن حبان في صحيحه بسرد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعبون الأسرة في مكة أتوه فقالوا نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل يثرب فنحن خير أم هذا الصنيبير المنباتر من قومه يزعم أنه خير منا فقال أنتم خير منه فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شانئك ولا ابتض ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال وأخذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإذاء، فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لكعب بن الأسرف فإنه آدى الله ورسوله، فانتدب له محمد بن مسلمة، وعباد بن بشر، وأبو نائلة سلكان بن سلامة، وهو اخو كعب بن الأسرف من الرضاعة، والحارث بن أوس، وأبو عبس بن جبر، وكان قائد هذه المجموعة محمد بن مسلمة رضي الله عنه. وفي روايه الشيخين في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من لكعب بن الأسرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقهم محمد بن وسلم فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم فقال محمد بن وسلم رضي الله عنه فأذن لي أن أقول شيئا قال قل فذهب محمد بن وسلم إلى كعب بن الأسرف فقال له إن هذا الرجل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإنه وإني قد أتيتك استسلفك قال وأيضا والله لا تملنه فقال محمد بن مسلمة إن قد تبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وثقين قال كعب نعم أرهنوني قال محمد بن مسلمة أي شيء تريد قال كعب أرهنوني نساءكم فقال محمد بن مسلمة كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال كعب فأرهنوني أبنائكم قال محمد بن مسلمة كيف نرهنك أبنائنا فيسب أحدهم فيقال فيقال روهنا بوثق أو وثقين هذا عار علينا ولكن نرهنك متى يعني السلاح فوعده محمد بن أسلم أن يأتيه بالسلاح وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد بن أسلم فقد جاء كعبا فتناشد معه أطراف الأشعر سويعة ثم قال له ويحك يا ابن الأسرف إني قد لحاجة أريد ذكرها لك فكتم عني قال كعب أفعل قال أبو كان قدوم هذا الرجل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضع ليال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيال ثم قال أبو نائلة إن معي اصحابا لي على مثل رايي فقد أردت أن أتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك وهكذا نجح محمد بن مسلمة وأب في هذا الحوار إلى ما قصدها فإن كعبا لن ينكر معهما السلاح والأصحاب بعد هذا الحوار وفي ليلة مقمرة الليلة الضابع عشر من شهر ربيع الأول من السنة الثالثة الهجرة اجتمعت هذه المجموعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم قائلا انطلقوا على اسم الله اللهم عينهم ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وطفق يصلي ويدعو ربه وأكبر حتى انتهوا إلى حصن كعب بن الأشرف فهتف به أبو نائلة فقام لينزل إليهم فقالت له رأته وكان حديث عهد بعرس أين تخرج هذه الساعة فقال إنما هو أخي محمد بن ورضيعي أبو نائلة قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم قال إنما هو أخي محمد بن واسلم ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعى إلى طعنة بليل لا أجاب ثم خرج إليهم ومتطيب ينفخ ينفح رأسه وكان أبو نائلة قال لأصحابه إذا ما جاءني فإني اخذ بشعره فاشمه فإذا رأيتموني استمكنتم من رأسه فدونكم فاضربوه فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة وتحدثوا معه ثم قال له أبنا إلى هلك يا ابن الأسرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا قال إن شئتم فخرجوا يتماشون فقال أبونا إلى وهو في الطريق ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط فقال كعب عندي أعطر نساء العرب فقال أبونا إلى أتأذن لي أن أشم رأسك قال نعم فأدخل يده في رأسه فشمه ثم مشى ساعة ثم قال أبونا إلى أعود أي لشم رأسه قال كعب نعم فعاد لمثلها حتى اضمأن ثم مشى سعد ثم قال أبو نائلة أعود أي لشم رأسه قال كعب نعم فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال أبو نائلة لأصحابه دونكم عدو الله فاختلفت عليه اسيافهم لكنها لم تغني شيئا فأخذ محمد بن مسلمة معولا فوضعه في ثنته ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته فوقع عدو الله قتيلة وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله فلم يبقى حصن إلا أوقلت عليه النيران ورجعت هذه المجموعة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح ونزف الدم فلما بلغت هذه المجموعة حرة العريض رأت أن الحارث ليس معهم فأقفوا ساعة حتى أتهم يتبعوا آثارهم فاحتملوه حتى بلغوا بقيع الغرقض كبروا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوه فكبر فلما انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذلك من آخر الليل قال صلى الله عليه وسلم أفلحت الوجوه قال ووجهك يا رسول الله فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى على قتله وتأفل على جرح الحارث فبارئ فوائد الحديث قال حفظ الفتح وفي قصة كعب بن الأشعث من الفوائد واحد جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامه قد بلغته وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولا ولم يقصد قاتله إلى حقيقته ثالثا وفيه دلالة على قوة فيطنة مرأة كعب بن الأشعث في وصحة حديثها وبلاغتها في إطلاقها أن الصوت يقطر منه الدم ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دبر الرعب في قلوبهم العنيدة وعلموا أن رسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد عبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احتضام المواثيق فلم يحرك ساكنا لقتل طاغيتهم بل لزموا الهدوء وتظاهروا بإفاء العهود واستكانوا وأسرعة الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها سرية زيد بن حادثة رضي الله عنه إلى القردة. إلى القردة وهذه السرية هي آخر وأنجح سرية قام بها المسلمون قبل غزوة أحد وحدثت في جماد الآخرة من السنة الثالثة للهجرة وكان سببها أن قويشا بعد غزوة بدر خافت أن تسلك الطريق المعتارة الذي كانت تسلكه إلى الشام قبل غزوة بدر فقال قد اخترف موسم رحلتهم في الصيف إلى الشام إن محمد قد عور علينا متجرنا وهو على طريقنا فما ندري أين نسلك؟ فقال صفوان بن أمية إن قمن بمكة أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لنا من بقاء فلم يكن لها من بقاء فإنما حياتنا بمكة على تجارة. فقال أسود بن عاد المطالب أنا أدل على رجل يسلك بكم طريقا النجدية وهي طريق طويلة جدا تختارق النجد إلى الشام وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير منها. وكانت قريش تجهل هذه الطريقة كل الجهل فقال صفوان بن أمية من هذا الرجل أي الدليل قال فرات بن حيان من بني بكر بن وائل فدعوه فاستأجروه دليلا على الطريق وخرجت عيد قريش وفيها مال كثير وفضة كثيرة وزن ثلاثين ألف درهم يقودها صفوان بن أمية وقيل أبو صفيان بن حرب فسلك بهم فرات بن حيان على ذات عرق طريق العراق وقد بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم أنباء هذه العير، وذلك أن نعيم بن مسعود الأشجعية قدم المدينة، وهو على دين قومه، فنزل على كنانة ابن أبي الحقائق في بني النضير، فشرب معه الخمر، وعنده سليط بن النعمان، وكان قد أسلم، ولم تحرم الخمر يومئذ، فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتفصيل عن أمر العير وخطة سيدها فخرج سريط من سعبه مسرعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمرهم خروج زيد بن حارثة رضي الله عنه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه في مئة راكب يعترض عير قريش فلقيهم على ماء من مياه نجد يقال له القاردة فاستولى عليها كلها ولم يكن من صفوان ابن أمي ومن معه من حرس القافلة إلا الفضار بدون أي مقاومة أسر دليل القافلة وإسلامه وأسر المسلمون دليل القافلة فرات بن حيان فقدموا به وبالعير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضوا به بحلقة من الأنصار فقال فرات إني مسلم فقالوا يا رسول الله إنه يزعم أنه مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجال نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن عيان ولما أسلم فرات رضي الله عنه حسن إسلامه وفقها في الدين ولم يزل يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقل إلى مكة فنزلها وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم هذه السرية على أهل هذه السرية بعد أن أخرج الخمس وكانت مأساة جديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر اشتد لها قلق قريش وزالتها همّا وحزنا ولم يبقى أمامها إلا طريقان إما أن عن غطرستها وكبريائها وتأخذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد وعزها القديم وتقضي على قوات المسلمين بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا ذاك وقد اختارت مكة الطريقة الثانية فازداد إصرارها على المطالبة بالثأر والتهيؤ إلى لقاء المسلمين في تعبئة كاملة وتصميمها على الغزو في ديارهم فكان ذلك وما سبق من احداث التمهيد القوي لمعركة أحد زواج عثمان رضي الله عنه من أم كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ربيع الأول من السنة الثالثة الهجرة تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه أم كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت بكرا ولم تلد العثمان رضي الله عنه وكان عثمان رضي الله عنه قد تزوج أختها رقية فمرضت قبل غزوة بدر فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان أن يبقى عندها عندما ذهب إلى بدر فماتت رضي الله عنها عندما جاء بشير الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالفتح والنصر يوم بدر كما ذكرنا ذلك فيما تقدم فلما ماتت رقية تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته الثانية أم كلثوم رضي الله عنها أخرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده والطحوي في شرح مشكل الآثار عن أثمان بن عفان رضي الله عنه قال بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت مما استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمل بما بعث به ثم هجرت الهجرتين وانلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما عصيته ولا غششت حتى توفاه الله عز وجل ولم يعرف لأحد إن تزوج ابنتين نبي غير عثمان بن عفان رضي الله عنه زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت عمر رضي الله عنهما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في شعبان من السنة الثالثة للهجرة بعد انقضت عدتها من زوجها خنيس بن حدفة السامي رضي الله عنه الذي كان قد توفي عنها بعد بدر أخرج الإمام البخاري وابن حبان في صيحي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيامت حفصة بنت عمر من خنيسي ابن حذيفة السامي رضي الله عنه كان من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد بدر وتوفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أن كحتك حفصة بنت عمر فقال سأنظر في ذلك قال فلبثت ليالي فلقيني فقال ما أريد نكاح يومي هذا قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال فلم يرجع اليها شيئا فكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي فخطبها الي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله وصلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت في نفسك حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال قلت نعم قال أبو بكر فإنه لم يمنعني ان أرجع إليك شيئا لما عرضت علي إلا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لنكحتها ثوائد الحديث قال الحافظ الفتح واحد فيه أنه لولا فيه أنه لولا هذا العذر وهو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لحفصة لقبلها أبو بكر رضي الله عنه في منه عذر أبي بكر رضي الله عنه في كونه لم يقل كما قال عثمان قد بدى لي أن لا اثنان وفيه تفصيل وفيه فضل كتمان السر فإذا أغره صاحبه ارتفع الحرج عن من سمعه ثلاثة وفيه عتاب الرجل لأخيه وعاتبه عليه واعتداره إليه وقد جبلت الطباع البشرية على ذلك ويحتمل أن يكون سائب كثمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج حفصه فيقع في قلب عمر انكسار ولعل طلاع أبي بكر رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد خطبط حفصه كان بإخباره له صلى الله عليه وسلم إما على سبيل استجارة وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيئا مما يريده أربعة وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه وأنه لا استحياء في ذلك خمسة وفيه أنه بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجا طلاق الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها ومراجعته إيها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق حفصة ثم راجعها فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والطحوي في شرح مشكل آثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند جيد والطحوي في شرح مشكل آثار بسرد صحيح على شط البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال ما يبكيك لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك إنه قد كان طلقك ثم راجعك من أجله فأيم الله لإن كان طلقك لا كلمتك كلمة أبدا نبذة عن حفصة رضي الله عنها كانت حفصة رضي الله عنها أكبر من أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بست سنين وتوفيت رضي الله عنها في شعبان سنة اهدى وأربعين حيث بايع الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه في عام الجماعة وقيل توفيت سنة خمس وأربعين بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وصل عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة ودفنت بالبقيع وعمرها ستون سنة وقيل ثلاث وستون زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة الثالثة لجهرة زينب بنت خزيمة الهلالية من بني بن عامر بن صعصع وكانت تسمى رضي الله عنها أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين وصدقاتها عليهم وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها وكانت زوجة طفيل بن الحارث فطلقها فتزوجها عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب فاستشهد عنها يوم بدر وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش فاستشهد عنها يوم واحد فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أمرها إليه فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث عنده رضي الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث عنده صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا شهرين أو ثلاثه حتى توفيت في آخر الشهر ربيع إلى من السنة الرابعة الهجرة وكانت وفاتها في حياته صلى الله عليه وسلم وكان عمرها رضي الله عنها لما توفيت ثلاثين سنة أو نحوها فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته